بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتوم التسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات من مشاهدي قناة إقراء وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير أنا حقيقة مسرور جدا بتتابع هذه اللقاءات وتجددها ورحب بكم من قلبي وأرحب أيضا بالشباب الذين معي وأشكروا لكم ولهم يعني مشاركتي في هذا اللقاء نحن يا شباب كما جرت العادة في كل لقاء من هذه اللقاءات نتعرض لسيرة امرأة من من قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام رويدك يا أنجشه رفقا بالقوارير ونحن مضطرون حقيقة أن نعيد في كل مرة لماذا سمي البرنامج بالقوارير لأن بعض الإخوة قد يكون أو الأخوات قد يكون لم يشاهد ما قبله فلا يفهم يقول ما معنى القوارير وهو يتكلم في سير الصحابيات وهو برنامج ديني أيضا فما معنى كلمة القوارير القوارير باختصار ذكرناها مرارا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قادما من سفر فمعه حاد يحدو بالإبل ما معنى يحدو بالإبل يا شباب يعني ينشد بصوت جميل ورخيم بحيث أن الإبل إذا سمعت ذلك أسرعت أسرعت في مشيها ومن العجب سبحان الله ذكروا في الحداء قراءة الأصمعي قال إن رجلا نزل على رجل في الصحراء فرأى عبدا موثقا فقال هذا العبد الموثق لهذا الضيف بالله عليك اشفع لي عند سيدي أن يطلقني ويسامحني قال ما جريمة قال اسأله ايش جريمتي المهم هذا سأل السيد قال ما هي جريمة هذا العبد قال هذا قد قتل عندي أكثر من خمسين من الأبل قال كيف قال نعم قال كيف قال له صوت حسن وجاء بالإبل من مكان بعيد والأصل أنها تمشي ثلاث أربعة أيام حتى تصل إلينا يقول فالرجل مستعجل حتى يصل إلينا فحدى بها فسارت مسيرة ثلاثة أيام في يوم واحد صارت تسرع وتركض يقول فلما وصلت مات منها خمسون من شدة التعب يقول فما صدقت قلت معقول إلى هذه الدرجة قال إلى هذه الدرجة قلت بالله عليك أريد أني أسمع صوته قال يا أخي غير مناسب الإبل تسمع قال بالله يريدني أسمع صوته يقول ففكه فكه من من رباطه هذا وثاقة وقال له أحدو قال فصرخ حاديا يعني بشعر ملحن لحن جميل يقول فكان أحد الإبل جمل مربوط بال بدلول البئر بالرشاء حتى يستخرج الماء يشتغل هكذا يعني يقبل إلى البئر ويدبر عن حتى يستخرج الماء من البئر يقول فلما سمع هاج وقطع الحبل وأخذ يجري في الصحراء من من حسن صوته هذه ذكرها الأصمعي لكن أنا أقصد أنها تتأثر بذلك المقصود النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الحادي قال رويدك يا أنجش رفقا بالقوارير يعني النساء الراكبات على الإبل خشي عليه الصلاة والسلام أن يسقطنا من سرعة الإبل نعود إلى موضوعنا اليوم سأتكلم عن امرأة هي من المؤمنات الأولات ومن المهاجرات الأولات ومن من بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا وأبوها رجل من يعني خيار الناس في الجاهلية ولم يدرك الإسلام لكنه يعني كان على خير وعلى وعلى صلاح وكان على بقايا دين إبراهيم عليه السلام هذه المرأة كان قد تزوجها عبد الله بن أبي بكر ثم لما قتل عنها كان بينهما علاقة حميمه يعني ومحبة عظيمة سأذكر لكم بعد قليل ما هي المرأة هي عاتكة بنت زيد بنت عمر بن عمر بن نوفيل وكانت حسناء جميلة وأول من تزوجت طبعا هي من المسلمات الأولات وكانت أيضا عاقلة حكيمة في تعاملها فملكت زوجها لا فقط بحسنها وجمالها وهذا أمر مهم أن تنتبهي لي أخواتنا أن المرأة عند ملكها للآخرين سواء أن تملك قلب زوجها أو قلب صديقاتها أو, أو غير ذلك أن يكون لها تأثير ليس شرطا أن يعتمد هذا على شكلها على وجهها فنقول المرأة التي ليست جميلة معناها أنك فاشلة في حياتك لا يمكن أن تملكهم بحسن عباراتها بلطفها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرة يعني من شدة البيان واللطف مع الناس تزوجت عبد الله بن أبي بكر فأحبها حبا عظيما إلى درجة أنه من شدة حبه لها شغلته عن الصلاة والغزو وأصبح الرجل يؤذن للصلاة وهو جالس عندها ما يستطيع أن يفارقها من شدة محبته لها وتعلقه بها وثم يخرج إلى الصلاة أول ما ينتهي الإمام من الصلاة يرجع مباشرة إلى البيت ويجالسها أبوه, أبوه أبو عبد الله اللي هو أبو بكر لما رأى هذا التعلق الشديد حاول ينصح يا بني إلى متى هذا التعلق يعني أنت انشغلت حتى عن الصلاة عن الغزو في سبيل الله عن. فكان يقول يا أبي هذه مرأتي طيب وإذا كانت مرأتك تشغلك عن دينك قال يا بني طلقها قال يا أبتي وكيف طلقها وحبها فأصر علي أبو بكر حتى طلقها يقولون فتبعتها نفسه إيش معنى تبعتها نفسه يا شباب تعلقت نفسه بها وأصبح يفكر فيها ليلا ونهارا حتى إنه كان يقول أعاتك, أعاتك لا أنساك ما مر شارق وما, وما ناح قمري الحمام المطوق وبدأ يقول شعره حتى قال فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم تطلق يقول ايش دمها مسكينها هي ايش فعلت لاني احبها اطلقها ايش دمها فاخذ يبكي ويكرر يقول وأنا ولم ارى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم تطلق يقولون فسمعه ابوه فلما رأى حاله على هذا امره بمراجعتها فراجعها فاستمر معها حتى قتل رضي الله تعالى عن شهيدا في غزوة الطائف يقولون فبكت عليه بكاء يعني شديدا حتى كانت تقول رزئت بخير الناس بعد نبيهم وبعد رسول الله وبعد أبي بكر وجعلت يعني تنشد فيه الأشعار حتى قالت بعد ذلك قالت فآليت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا آليت بمعنى حلفت يعني مثل لما تقول أنت آليت عليك أن تفعل كذا يعني حلفت عليك فهي تقول أقسمت لا تنفك عيني سخينة سخينة يعني دامعة لا لا لا أصب الدمع ليل ونهار ولن أنساك أبدا فأريك لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي أخبر ولن أغتسل ولن أتنظف الحطاب خلاص أنا ما أريد أي رجل غيرك فانتهت عدتها فخطبها عمر رضي الله عنه قال الطيب يا عمر لكن أنا حلفت أني ما أتزوج غيره قال لي ما تحرم ما أحلى الله لك وهي كانت بنت عم عمر قال يعني أنا ابن عمك وذاك ما الله يغفر له ويرحمه خلاص تزوجيني ولك علي أني أنا أكفر عن يمينك قالت كفر عن يميني ودخل بها عمر فلما كان في ليلة دخلتها أقبل علي رضي الله عنه إلى عمر الصحابة يعني كان بينهم مزح وثلاطف قال يا عمر تأذن لي أني أقول لها كلمتين قال يعني ظن عمر أن عليا سيبارك لها طبعا عبر النافذة سيكلمها هي في البيت الآن متزينة لزوجها ليلة الدخلة فظن عمر أن عليا سيأتي عند النافذة ويقول مبروك والله يوفقكم قال طيب قل لها فأقبل علي عند النافذة وقال فآليت لا تنفك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي أغبر فبكت ذكرها أنها حلفت ما تتزوج غيرها قالي يعني هذه الدرجة خلصت أربعة أشهر وعشر أيام وعرس على طول فبكت طلع عمر على علي قالي أخي خربت الزواج علينا المهم بقيت مع عمر حتى قتل عمر رضي الله عنه شهيدا لما طعن وهو يصلي بالناس فلما انتهت من عدتها خطبها الزبير بن العوام قالت أنا لن أجد بعد عمار وعمر هذا قال لا أنت تزوجين ويسر الله الأمر فتزوجها الزبير فسعيدت به ولبثت معه وقتا ثم بعد ذلك استشهد عنها الزبير فجاء وخطبها علي رضي الله تعالى عنه فلما خطبها علي قالت يعني يا أبا الحسن أنت خير الناس وسيد المسلمين ولا أريد أن أفجع المسلمين بك تقول كفاية يعني أنا تزوجت عبد الله بن أبي بكر والسشة تزوجني عمر والسشة تزوجني الزبير والسشة تأخذني أنت بعد حاجة تقتل لا خلني خلني في حالي فهذه هذه المرأة طبعا كانت من المتميزات من المؤمنات بأمور من ضمن ذلك أولاً أن كان عندها قدرة على اكتساب محبة الزوج لما يعني لما يدخل بها من خلال أمور معينة. الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يتعلق بالزوجين قال سبحانه وتعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم هل ممكن تكون زوجتي عدوه لي هل ممكن يكون ولدي عدو نعم ممكن يكون ذلك نذكر هذا بعد قليل المسألة الثانية قدرة هذه المرأة على أن تملك قلب زوجها ما هي الطرق التي كانت تبذلها هي حتى استطاعت بذلك أن تملك قلب زوجها حتى إنه ينشغل عن الصلاة لأجلها يعني أذنه جالس معها يتحدث ويتجاذب أطراف الحديث إيش الفن يا جماعة الذي وصلت إليه إلى درجة إلى درجة أن الرجل يعني ربما تقام الصلاة وهو جالس عندها ثم إنه يصلي مباشرة يرجع إليها ما هو الفن الذي كانت تمارسه حتى استطاعت أن تجذبه إليها الأمر الثالث تكرار زواج المرأة من عدة أزواج هل تستطيع المرأة أن تتغلب على الحب الأول وأن تنشئ حبا جديدا في كل مرة السؤال الرابع هذه كلها سنطرحها بعد قليل إن شاء الله العلاقات الزوجية التي تنبني على حب سابق يعني أحيانا طبعا نعلم أن عمر رضي الله عنه لم يكن بينه بينها علاقات عاطفية من قبل وبالتالي ما نقول والله كان بينهم علاقة فلما ما تزوجها جاء عمر قال يلا أتزوجك ما أنا ابن عمك مثلا أو الزبير كان بينه وبينها علاقة كلا لم يكن هذا واقعا لكن الذي أعنيه أن بعض الزواجات اليوم التي تعتمد على علاقات سابقة بين الرجل والمرأة أحيانا يكون بينهم علاقات إما هاتفية إما من خلال انترنت ماسنجر والشات وغيرها أو أورسل إيميلات واستقبل إيميلات أو عبر الهاتف أو نحو ذلك هل هذه العلاقات التي يكون الزوج أصلا مع زوجته من قبل عندهم علاقات حب ثم تزوجوا لماذا في كثير من الأحيان يبدأ يذوب هذا الحب كما يذوب جبل الجليد الذي تراه عظيما ثم ربما إذا نمت والصيقف من غد لا ترى شيئا أين كان هذا الجبل؟ كان جبلا من جليد ليس من صخر لماذا يذوب هذا الحب الذي في القلوب؟ هذه الأسئلة ونحوها سوف نناقشها معكم ومع الإخوة والأخوات إن شاء الله لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال أيها الإخوة والأخوات نناقش ما ذكرناه قبل قليل من عاتكة بن زيد بن عمرو بن نوفيل لما ذكرنا أنها أصلا تزوجت زوجها الأول عبد الله بن أبي بكر وكانت محبة له ثم بعد ذلك تزوجت عدة أزواج سمي عمر وشي زاك الله خير طبعا قبل أن ننسى الأسئلة أيها الإخوة والأخوات التي سألتها أنا قبل قليل لم نضيعها لكني سأجعلها محور نقاش مع الشباب حتى ما يقول الإخوة كيف الشيخ ذكر خمسة أسئلة ثم لم يجب عليها هذه ستكون محور نقاش مع الشباب وأيضا إذا كان الشباب عندهم مشاركات أخرى نعم. الحلقة رائعة وأنتم أروح في ظل شخدان تطرق إلى موضوعين الموضوع آه. الأول الحب ما قبل الزواج ونظرة المجتمع له، مم. وهل أو دائما يعني نسمع ال في مكان يعني كشباب يقول لك أوكي واحد يحب وحده طيب يكلمون بعض طيب حبنا ينتهي قال يقول لك نهاية الحب الزواج وأنا أعتقد الشيء واقع يعني نهاية حب الزواج لأن الحب ينتهي ويبدأ العذاب وكمس قصص سمعناها في الموضوع هذا الشيء الثاني وهو الأهم كيف يستطيع الزوجين أن يدوم الحب بينهما في ما بعد الزواج اها. نحن نسمع عن قصة قيس وليلة وعنترة ومحبوبة والقصص متتالية في التاريخ لكن كيف يستطيع أن يحافظ الله على حبيه جميل طبعا أولا أنا أنبه إخوتي وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات والشباب أيضا لما معي إلى أننا الآن لا نتكلم في أشياء يعني معاني بعيدة يعني أنا عادة في برامجي الحقيقة لا أحب مجرد التنظير حتى أننا في إحدى الحلقات تكلمنا عن العنوسة فكان أحد الشباب معي يقول يا شيخ المفروض أن وزارات الشؤون الاجتماعية أتركك من المفروض على وزارة الشؤون الاجتماعية المفروض على الوزير فلان على مجلس كذا نحن نتكلم أنا وأنت ماذا نستطيع أن نفعل هذا هو الكلام الواقع الذي يورث عملاً أما إذا كانت المسألة تنظير ونحن جالسين إيش اللي يحافظ على الحب للأزواج والله والله أن يتقي الله ونعطي كلام عام هذا ما يمشي ولا يستفيد المشاهدون المشاهدات يعني أنا أريد حقيقة الإخوة والأخوات اللي يشاهدوننا ينتهي البرنامج يقول والله جيد أنا استفدت من هذه الحلقة عشر فوائد سأطبقها مباشرة أما لما يستفيد فوائد هكذا عامة المفروض أن المجتمع هذا ربما لا يؤدي إلى إلى نفع مباشر السؤال لي سأله الأخ عمر مسألة وجود علاقات أصلا بين الشاب والفتاة قبل الزواج وهل هذه تعين على أن يكون الزواج يعني ناجحا أن يكون الزواج حقيقيا فعلا فيه نفع أم لا يعين على هذا هذا يذكرني ببرنامج مع الأسف في إحدى القنوات يبث في إحدى الليالي تقدم إحدى الفتيات تقول في أثناء كلامها كانت تتكلم عن الزواج وموقف الأهل من تزويج البنت ثم كانت تقول والمفروض إذا أهلك إذا أنت تريدين شخصا معيا ولم يوافق أهلكي فأهربي معه دعوة إلى البغاء صريحة يا أهربي معه طيب من سيعقد لها العقد الشرعي والله يقول فانكحواهن بإذن أهليهن <تصفيق> إلى غير ذلك من الأمور وهذا ذكرناه في في في أظن في بعض الحلقات المقصود من هذا أن الفتاة أحيانا قد يحتار عليها شاب ثم وقد رأيت مجموعات من هؤلاء الشباب حقيقة يعني إما طلاب عندي أحيانا في الجامعة أو ربما يصلوا معي ويشكروا إلي بعض الأمور فكان أحيانا بعضهم يأتي إلي ويشكوا لي أو يذكروا لي أنه متعلق بفتاة معينة فأقول له طيب تزوجها فكان يلتفت علي ويقول يا شيخ أنا أتزوج, أنا أتزوج كذا ويذكرها بلفظ البغي لكن باللفظة العامية يعني أنا أتزوج بنت كذا أقول طيب ألست أنت في كل ليلة تجلس ساعتين تقول لها أحبك أحبك قال يا شيخ سعد صدر وكذا لكن إذا جاء المسألة جد وزواج وأم أولاد وفتاة سأدخلها في عائلتي لا والله يا شيخ حتى واحد منهم الآن الله يوفقه من عشر الصين متزوج لكن كان من طلابي قديما وأعرف أنه ربما كان عنده عظائم الف... مع الفتيات وبعض أنواع المعاصي فلما أراد يتزوج جاءني قال يا شيخ أريدك تبحثني عن زوجه قلت أنت تبحث لك أنت افتح هاتفك الآن، أطلع لك خمسين اسم على الأقل، وأحب هذا لك عن زوجة. قال كلهم ما يصبحون. قلت أليس كل ليلة تقول أحبك وما قدرت أنام حتى رأيت صورتك؟ قال والله يا شيخ كلام، لكن أنا أشتاق في زوجتي تكون حافظ القرآن. قلت أنت؟ قال والله وهو شاب في الصلاة غير حريص على الصلاة يصلي لكن ما في حرص جيد ومدخن وعنده بعض الأمور. ثم تفاجأت أنه يدعوني إلى زواجه، بعدها يمكن في ستة أشهر وإذا هو تزوج فتات حافظة لكتاب الله. ولا أنها هي أم أولاده وعندها ظن منها طفلين أو ثلاثة. انظر لما جاء يتزوج ما يرضب واحدة تعطي عواطفها لأي إنسان. فأنا حقيقة ضد مسائل العلاقات هذه التي فتاة ترضى أن يعبث إنسان بعواطفها ويلعب بها. لا أنت خلي كوني مثل ما وصفك النبي صلى الله عليه وسلم القوارير قطعة زجاج أدنى شيء أدنى غبار أدنى أدا يصيبك يتضح عليك. فينبغي على البنت أنها تكون جادة في هذا السؤال الثاني اللي سألته عمر مسألة الحفاظ على الحب بعد الزواج المشكلة أحيانا أن بعض الزوجات تتلطف مع زوجها في أيام الملكة صح التعبير أو أيام العقد حتى نكون واقعيين يعني فيما يتعلق نحن أيام أيام الخطوبة أحسنت أيام فتجد أنه أحيانا يعقد عليها العقد الشرعي ويكون الزواج بعد مثلا أربعة أشهر خلال هذه الأيام هو يظهر لها أطيب ما عنده وهي تظهر لها أطيب ما عندها، صح؟ <تصفيق> يعني لو تقول لو تقول له مثلا والله أنا اشت اشتى أكل أسكرين الفلاني، بسكرين الفلاني غالي، يقول يا الله نشتري لك هذا الأسكن. <تصفيق> <تصفيق> بعد, بعد الزواج لا يمكن أنها يعني يعطيها مثل هالأمور. قبل الزواج ربما إذا بكت راضاها وعطاه كلام حلو، بعد الزواج لا يقع هذا. وهذا قد يقع أحيانا في بعض البلدان يسمونها فترة خطوبة أو ربما في البلدان المحافظة التي لا يكون بين الفتى والفتاة علاقة مباشرة إلا بعد الملكة يعني بعد العقد الشرعي عليها عادة تقع مثل هالأمور أقصد إن كل واحد يظهر للثاني أحسن ما عنده فإذا تزوج كشر كل واحد عن أنيابه وظهرت العصبية اللي كان وال والحدة والغضب الذي كان يكبته ظهر مرة ثانية وهي إهمالها له ظهر وصارت ما ترد على التلفون يأتي يجد الغداء غير جاهز يجد ملابسه غير منظفة علاقتها بأمه بعد ما كانت تقول خالتي خالتي عمتي عمتي أصبحت لا قالة ولا عمة وأصبحت تقول ليش تذهبي إلى ليش ما تجلس عندي إلى آخر ذلك أقول أهم شيء لأجل الحفاظ حقيقة على هالعلاقة يعني أنا كنت أعجب من علاقة عاتك مع عبد الله بن أبي بكر مثلاً من علاقة النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي قبل ذلك مع مع عائشة شوف يعني كيف بلغت العلاقة والحميمية والحب بينهما مبلغه العظيم لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ينظر إلى وجه عائشة يعرف إذا كنت حزينة وإذا كنت راضية من خلال ألفاظها من خلال نبرة صوتها يرجعان من سفر يقول تسابقين يا عائشة كل واحد يحاول يدخل السرور على قلب الثاني المحافظة على هذه تكون في أمور أولا يا جماعة أن يتقي الزوجان ربهما في علاقتهما أول شيء أن تقام الصلوات الخمس في البيت ما يرضى الزوج أن تكون زوجته غير مصلية وأنا تفاجأ يأتيني اتصالات من بعض الشباب يقول الشيخ زوجتي ترفض تصلي أخلاقها لطيفة وهي يعني جميلة وتعجبني لكن يا شيخ ترفض منها تصلي ما تصلي تاركها للصلاة أقول يا أخي هذه التي أفسدت علاقتها بربها كيف تستطيع أنك تبقى معها أول شيء ينبغي أن يحرص على أن يكون العلاقة بالله سبحانه وتعالى علاقة قوية على الأقل إقامة الصلوات الخمس هذه ما فيها كلام لأن الله عز وجل إذا أحب العبد أنزل حبه في القلوب هذا أمر الأمر الثاني أن لا يقع بينهما معصية زوجية بمعنى يعني بعض الأفعال في الفراش الأفعال المحرمة التي ربما وقع فيها الزوجان في الفراش تقليدا ربما لبعض ما يرى في الإنترنت أو ما ينشر حيانا في بعض الأفلام وغير ذلك يعني لا ينبغي أن يقلد كل ما يفعله القوم الآخرون حيانا أفلام أجنبية يعني تبث في بعض القنوات ويبدأ بعض المسلمين مع الأسف يقلدها لا لا تقلد على إطلاقه إذًا عسى يا ربهم عز وجل في فراشهما ربما ابتلاهم الله تعالى بنوع من أنواع البلاء نعم السلطان نسبياً تكلمت عن النساء اللي هاجروا من أحسنت. المدينة هاجروا ثانية هذا فيه صورة يا شيخ أنهم ترى تخلوا عن كل شيء أهلهم أحسنت. حياتهم مجتمعهم أحسنت. لأجل الدين أو لأجل ربهم الأيام هذه يعني نلقى صورة عكسه تماما وبرضه فيه عبد الله بن بكر لما طلق زوجته بأمر أبوه فيها امتثال برضو للأب والأب وفيها بر لأجل الله لأنها ألهاته عن الطاعة والدين جميل. الأيام هذه طبعا عكست الآية ما أتوقع إنه تصيرها إنه يبقى مثل هذا إيه نعم تقصد يعني مفارقة الأصحاب الحاجات العزيزة على نفس الإنسان أو اللي تعود عليها أو نفس تغير مجتمعك عشان شيء لله اليومين هذه مثلا نلقى أي نسأنا مثلا عنده مأصية معينة سواء تدخين، موسيقى، أي غيرها، علاقات محرمة، من ذكره ونث. لما طريقة صنعها. ويكون معه أصحاب. أيه. يعني الصيحة اللي كلها عرفها، بس ما حد يطبقها. إنه تبغى تترك شيء بعيد عن المجموعة كلها. حسنت ممتاز. الشر كله خلاص. حلو. تسمع. ممتاز. ما عندهم استعداد حتى يفرقون يقول كده أبغى أقعد مع مدخنين ولا أدخن. حلو. أبغى أقعد مع يعني ناس يفعلون شيء بسني ما أفعل، ما صعبة طبعا حلو هذا طرح رائع وأحياناً يتصل يب... ببعض الناس. يسأل نفس سؤالك يقول يا شيخ أنا أبغى أتوب من مغ... أنا أغازل لي 15 بنت مثلا وأقع وأفعله فأعظه وأذكره بالله ويتأثر يقول خلاص إن شاء الله بتوب أقول أول شيء أصحابك اللي تجلس معهم كل ليلة في استراحة أو في بستان ولا على كورنيش ولا في أي مكان اتركهم لأنهم كلهم على نفس معصيتك الأولى، نفسي نفسي. فما عنده السعدات مثل ما ذكرت ما عنده السعدات تترككم يقول لا والله يا شيخ أنا مالي دار تترككم ما دام لك ما عنده السعدات تترككم معناها إنك تبغى تبقى على معصيتك والمر على ديني خليل أحسن فاللي ينظر أحدكم من يخال لذلك شوف النظرة اللي نظرتها جيدة نعاتك لما هاجرت تركت معناها جميله وحسناه وبنت يعني سيد من السادات ومع ذلك غسلت يدها من مكة كلها وفي أمان الله ديني أحب إليا منكم ديني أحب إلي منكم أنا لن ألتفت إليكم دام المسألة فيها فيها دين كذلك الإنسان يعني مثل ما قال الله الأخي اللاء يومئذين بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يعني لا يزبط بيكون جاد في مثل هال القضايا سمي نايف قبل السؤالة الله يحرم كلاجر إن شاء الله بارك الله, الله فيك سهك الله خير هل هناك فرق بين الحب عند القدامة مثل قيس وليلة أو عنش م. وعبلة والحب الذي مارس هذه الأيام بين الشاب والفتاة معنا ندعم ذلك <تصفيق> <تصفيق> أنت تتوقع أنا في في إيش في فرق كبير والله طبعا هم حبهم كان أنظف ترى الأولين <تصفيق> الأولين فعلا كان حبهم أنظف.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 على جبل بجانب ديارهم لعله يراها أو يرى من رآها ما هو بيراها يرى الشافة يوم من الأيام يقول واليوم إذا أحب أحدهم امرأة أخذها ثم جهدها وكأنما أشهد على على على نكاحي أبا هريرة على طول ما عندهم يرى مرآها ثلاث أيام أربعة أيام وهي طالعة معه هذه هذه مشكلة حق أيه سلطان يقول صحيح وش دراك النص صحيح نسمع إيه تسمع طيب فأنا أقول بالنسبة للحب الأولين ما كان عندهم يعني ذاك سبحان الله الإسفاف الذي عندنا بصراحة كان قصاره أشعار وكذا وبس أما الحب اللي موجود اليوم فمع الأسف أصبح حتى فيه نوع من الابتزاز يهددها بصور يهددها بمكالمات يهددها بأمور حتى أصبح أحيانا يعني ما أصبح حب أصبح نوع فقط من الاستمتاع بها يقولون الأصمعي يقول الأصمعي مررت يوما بحي من أحياء العرب فرأيت صخرة مكتوبا عليها أيا معشر العشاق بالله خبروا إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع يقول فأخذت حجرا وكتبت تحتها يداوي هواه ثم يكتم عشقه ويخضع في كل الأمور ويخنع يقول ثم جئت من غد فإذا مكتوب تحتها وكيف يداوي والهوى فارق الحشى وفي كل يوم قلبه يتقطع يقول فأخذت الحجر وكتبت إذا لم يجد, إذا لم يجد بدا لكتمان سره فليس له شيء سوى الموت ينفعه. يقول فأتيت بعدها فوجدت قبرا بجانب الصخرة وإذا مكتوب تحت الأبيات سمعنا أطعنا ثم متنا فبلغوا سلامي لمن, لمن قد كان بالوصل يمنع طبعا سواء عاد صدق الأصمع ولا ما صدق لكن المقصود أن الحب يعني بلغ ببعضهم مبلغة الأخوة يشيرون أن الوقت انتهى وموضوع الحب خاصة اللي سؤل فيه في آخر الليل <تصفيق> يعني يبغى هذا <تصفيق> ثلاثة أربع ساعات لكن عاد إن شاء الله نناقشه في حلقة أخرى نشكركم يا شباب أشكر إخوتي وأخواتي وأسأل الله تعالى أن يديم الحب بين الأزواج الله سبحانه وتعالى علمنا أن ندعو فنقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما فالإنسان أيضا يكثر من هذا الدعاء لعلى الله عز وجل نعجره عليه أشكركم على صادقكم وأشكركم على شباب أيضا أنتم أيضا وأشكر الإخوة المشاهدين قناة إقرأ على يعني حرصهم على تابعه هذا اللقاء إلى لقاء آخر إن شاء الله مع القوارير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.